اللهم صل وسلم وبارك على يا رسول الله سلام عليك يا رب Ya Rasulullah s.a.w. Ya Rabbi, al-sarihi wa s-rahi Tuh bayitin anda sakinu, naysa قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله السلام عليك يا ربي عشاني وترجي من أنت حاكم ظلم فيه من العغدي إِنَّا صابر حجي يا رسول الله سلام عليك يا حبيبي يا خاتم الرسل جزاك بِعَجِلْ مِنْكَ بِالْفَرَجِيمِ يا رسول الله السلام يا ربي عشاني والدراجيم رسول الله السلام عليك يا ربي عشاني والدراجيم يا رسول but it was I don't think